أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول كيف نجمع بين الحديث الآمر بطاعة ولي الأمر والحديث الآمر بقوله كلمة حق عند سلطان جائر قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة اسمع واطع هذا أمر كما قدمنا لا يتنافى هذا أمر كما قدمنا لا تتحقق مصالح المسلمين إلا به السمع والطاعة لولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر وايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تنافي بين ذلك إذا أمر ولي الأمر بمعصية لا نطيعه في المعصية التي أمر بها لكن ليس معنى كوننا لا نطيعه في المعصية التي أمر بها أن نشق عصا الطاعة وننزع ننزع اليد من الطاعة ونفارق نفارق الجماعة هذا باطل حذر منه الإسلام في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعصية المعينة التي أمر بها لا نطيعه لو قال ولي أمر, ولي أمر في بلاد ما للناس لا تصلوا ما يطيعونه أو قال لا تزكوا لا يطيعونه أو قال اشربوا الخمر لا يطيعونه لكن ليس معنا أمر ولي الأمر بالطاعة بالمعصية أن تنزع اليد من الطاعة ليس ليس معنى ذلك أن تنزع اليد من الطاعة وأن تشق عصا الجماعة وأن يتفرق الناس بل في مثل هذه الحالة إذا امر الإمام ولي الامر معصية في مثل هذه الحالة يناصح ويأتي قوله, قوله هنا كلمة حق عند سلطان الجائر أي يذهب إليه وينصحه ويقول كلمة الحق عنده ولاحظ هنا قال كلمة حق عند سلطان الجائر يذهب إليه خلاف ما يفعل بعض المهيجين الذين يقولونها على المنابر فيؤلبون الناس ويثيرون الغوغة وينشرون الفوضى في المجتمعات النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان أي الى السلطان وتقول له كلمة الحق ولو ضرب عنكك فأنت في سبيل الله لأنك ماض على طريقة صحيحة ونهج سوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما, لما سالوه ألا ننابذهم السيوف قال لا ما لم تروا فيهم ما لم تروا كفرا بواحا وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا كان ولي الأمر دعا إلى الكفر البواح وعدم إقامة الصلاة في المجتمعات الإسلامية ومجتمعات المسلمين تجوز المنابذة بالسيف في ماذا أيضا بشرط بينه العلماء أن يكون هناك مصلحة راجحة ولا يكون هناك مفسدة أما إذا كان مجرد رفع للسيف تراق فيه الدماء وتقتل فيه الأنفس وتزهق فيه الأرواح فهذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجلب ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح وفي مثل هذه الحال يسعى الناس لإصلاح أنفسهم بأقامة الدين ولزوم شرع رب العالمين ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يبدل الحال ويصلح الأحوال والأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل هذه الجماعات المعاصرة والأحزاب داخلة في أمور الجاهلية؟ هذه الأمور إذا كانت مبنية على التفرق واتباع الأهواء والتعصبات التي ما أنزل الله بها من سلطان وتكثير السواد على أي أمر كان ولو حتى على البدع والضلالات هذه جاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان نام هذا سال يقول أن أباه يذبح ثلاث الذبائح كل سنة يزعم أنه يتصدق على, يتصدق على ثلاثة أولياء أصحاب أضرحة وهو يقول ويلتمس وأظنه يلتمس البركة منهم علما أنه يذكرهم عند قيامه وجلوسه بل يستغيث بهم فأنا أنهى إخوتي أن يأكل من هذه الذبائح فهل أنا محق في ذلك؟ نسى الله عز وجل أن يهدي والدك وكل ضال إلى الحق والهدى إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وهذا الذي ذكرته هذا من الشرك بالله والذبيحة هي قربة لا يتقرب بذبحها إلا إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لله رب العالمين لا شريك له ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال جل وعلا فصلي لربك وانحر أي لربك فكما أن الصلاة لله فنحر لله فهذه الذبائح التي تذبح من أجل البركة تذبح للأولياء من أجل طلب البركة والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى وأهل العلم رحمهم الله بينوا أن الشرك يكون في الذبح من جهتين من جهه جهتي الاستعانة ومن جهة العبادة من جهة الاستعانة كأن يذبح الذبيحة باسم غير الله كأن يقول باسم الشيخ فلان أو باسم عيسى أو باسم كذا هذه شرك من جهة الاستعانة وتكون الذبيحة شركا من جهة العبادة عندما تذبح لغير الله يقصد بذبحها غير الله تبارك وتعالى كان تذبح للولي الذي هو في قبره تقربا إليه من أجل طلب البركة منه هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وإذا انضاف إلى ذلك الاستنجاد به وطلب الغوث منه ونحو ذلك فهذا شرك آخر ومثل هذه الدبائح لا يحل أكلها مثل هذه الدبائح لا يحل أكلها بل هي لحوم محرمة ولا يجوز أكلها ونهيك لإخوانك عن الأكل من هذه الذبائح نهي في محله ولكن أيضا ينبغي عليك أن تكون ناصحا لوالدك معلما له بالرفق واللين والكلمة الطيبة الحسنة وبالحجّة والبرهان والدعاء له كثيرا أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يهدي كل ضال نعم وردت أسئلة كثيرة في ما هو الفرق بين التقليد المذموم والتقليد الممدوح التقليد المذموم هو التقليد الأعمى وقد عرفته فيما سبق بما عرفه به أهل العلم أن تأخذ قول الغير بغير دليل وإنما تكون قابلا لكل ما جاء به ولا, ولا, ولا تنظر لا في دليل ولا في حجة أما التقليد الذي لا يذم، فهو السؤال الإنسان لأهل الذكر ومن يثق بهم من أهل العلم ولا سيما في المسائل التي يقصر العوام الجهال عن معرفتها وضبطها فيكتفي بالأخذ بقول العالم الراسخ المحقق الذي تبصر وعرف دين الله سبحانه وتعالى يأخذ بقوله عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويأخذ بقوله دون تعصب الله إذا تبين له فيما بعد أن الحق بخلاف ما, ما قاله وارشده إليه انتقل إلى الحق أما المقلد التقليد الأعمى لا يتحرك عن قول إمامه أو شيخه أو معظمه قيد أنم حتى لو بين له أنه باطل لا يقبل ذلك وهذه هي الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية والباطل والتي خالفها نبينا صلوات الله وسلام عليه والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين